مع سؤال ما مدى ص ح ة هذا الحديث جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أ ي ن أ ب ي قال له في النار فلما ولى قال له يا هذا أ ق ب ل أ ب ي و أ ب و ك في النار وما السوق وقال مدى من هذا الحديث أيضا من دخل السوق وقال حين يدخلها صحة حين اشهد و ان لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتبت جواب وصحبه وبعد ابن له ألف ألف حسنة. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحديث الأول صحيح رواه مسلم في صحيحه والحديث الثاني قال فيه ابن القيم هذا الحديث معلول أعله وحده رواه صحيحه فيه هذا أئمة في حسنة صحيح الحديث وقال ابن أبي حاتم سألت أبي سؤال أ أبي أئمة ل فقال الحديث وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ت نبينا وصحبه حديث غير عنه وضعفه منكر من واحد محمد س ثلاث لا ترد اللبن و ا ل و س ا د ة والعود هل هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام الحديث رواه الترمذي ابن الله عنهما على رسوله وآله وصحبه وبعد الحديث رواه الترمذي في سننه عن ابن عمر عن رضي في قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن والمراد بالدهن الطيب ثم قال الترمذي هذا حديث غريب ورمز له وسنده السيطي في الجامعة الصغير برموز الحسن حديث جيد غريب في ورمز برموز وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سمعت ل سؤال س م حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله يبعث على ر أ س م ئ ة عام من يصلح لهذه ا ل أ م ة أ م ر دينها ولي بعض الاستفسارات ألف ما هو سند هذا الحديث وامتنه الصحيح ومن هو راويه ب ذكر هؤلاء الصالحين إ ن أ م ك ن ذلك ج ما معنى إ ص ل ا ح أ م ر الدين وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ا ل م ح ج ة البيضاء د كيف يستدل عليهم ه ا ء ما مدى ص ح ة القول أ ن ه م ي أ ت و ن على ر أ س ا ل ث ا ن ي ة ع ش ر ة من كل قرن هجري جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أ و ل ا روى هذا الحديث أ ب و داود في سننه عن سليمان بن داود المهري قال أ خ ب ر ن ا عبد الله بن وهب أ خ ب ر ن ي سعيد بن أ ب ي أ ي و ب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أ ب ي ع ل ق م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة فيما أ ع ل م عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله يبعث لهذه ا ل أ م ة على ر أ س كل م ا ئ ة من يجدد لها دينها ثانيا هذا الحديث هذا صحيح رواته كلهم、ثقات. ثالثا ق ت ث ا ورابعا معنى قوله صلى الله عليه وسلم يجدد لها دينها أ ن ه كلما ن ح ر ف الكثير من الناس عن جاده ة الدين الذي ل أ ك م الدين ل ل ه ع ب ا ه وأتم ع ل ه م ع بعث إليهم علماء أو عالما بصيراً بالإسلام وداعية م لهم إليهم بالإسلام ت ه ورضيه أو بصيرا رشيدة يبصر دينا الناس بكتاب الله بكتاب و س ن ة رسوله ا ل ث ا ب ت ة ويجنبهم البدع ويحذرهم محدثات ا ل أ م و ر ويردهم عن انحرافهم إ ل ى الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فسمي ذلك وأكمله كتاب تجديدا التغير تعالى الله الله بالنسبة للأمة لا بالنسبة للدين الذي شرعه الله وأكمله فإن والضعف والانحراف إنما يطرأ مرة بعد مرة على الأمة أما الإسلام نفسه فمحفوظ بحفظ كتاب الله بعد بحفظ رسوله صلى عليه وسلم للأمة للدين على شرعه نفسه وسنة فمحفوظ فسمي فإن مرة مرة يطرأ و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل م ب ي ن ة له قال الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون خامسا ليس أن المسلحين الزمان وهذا فضل من الله رحمة منه وإقرامة للحجة عليهم حتى لا يكون لأحد عذر بعد البلاغ والبيان وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم الله منه بإباده عليهم الله عذر لا البلاغ نبينا فضل للحجة لأحد على من رحمة محمد حتى بعد سؤال ويل للعرب من شر قد اقترب هل هذا حديث صحيح جواب الحمد لله وحده ويلا ا ا ل ل على رسوله وآله س م وبعد وصحبه و للعرب من شر قد اقترب. هذه الجملة جزء من قد ق ت ر ب هذه ا للعرب ج م ة جزء أخرجه من الفتن النبي حديث صحيحه البخاري في صحيحه في الله كتاب、الفتن. باب قول النبي صلى ل وسلم ويل ل ل ي ه ع من شر قد اقترب وساق عروة اسماعيل سمع سلمة الحديث حدثنا مالك بن اسماعيل. حدثنا الظهري عيينة أنه سمع زهري عن عروة عن زينب بن بن أنه عن عن بنت أم、سلمة. عن أ م ح ب ي ب ة عن زينب ا ب ن ة جحش رضي الله عنهن أ ن ه ا قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول لا إ ل ه إ ل ا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح سفيان وفينا تسعين الصالحون اليوم هذا قال مثل قيل أنهلك يأجوج ومأجوج وعقد أو من رجم مئة نعم إذا كثر الخبث وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا كثر وصلى على وآله وصحبه و محمد سؤال ل م س في كتاب جواهر البخاري حديث هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم إ ذ ا وقع الذباب في شراب أ ح د ك م فليغمسه ثم لينزعه ف إ ن في أ ح د جناحيه داء وفي ا ل آ خ ر شفاء رواه أبو غريرة رضي أبو الله عنه يقول ب أ ن الذباب لا يعمل إ ل ا ا ل أ م ر ا ض فكيف يكون في أ ح د جناحيه دواءه يقولون هذا لا يوافق العقل فهل هذا الحديث صحيح وبماذا نرد على هؤلاء جواب ماجة وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث صحيح سندا رواه البخاري وله شواهد وابن الحمد هذا الحديث البخاري النسائي أبي لله على صحيح من سند سعيد عند طريق ومن طريق أ ن س بن مالك عند البزار و م ت ن ه لا يتعارض مع العقل ف إ ن العقل لا يدرك أ ن في جناحي الذباب داء أو و د او ء أ أن أ في ح دواء ه م ا داء ف ي ل آ خ ر ش ف ا و إ ن م ا يعرف ذلك إ م ا عن طريق ت ج ر ب ة أ و تحليل ل م ا د ة الجناحين و إ ج ر ا ء تجارب و إ م ا عن طريق وحي إ ل ى الرسول المعصوم ولم يثبت عن طريق التحليل والتجارب التحليل ذلك حتى يقال إنه معارض للحديث من معارض يثبت طريق شيء حتى عن إنه أ و موافق إ ن م ا هو مجرد استبشاع م ن ش أ ه ن ف ر ة الطبع البشري واشمئزاز النفس الانساني إ ن س ي ة أما ر و ل ل ل عليه وسلم ه ف ع عن دراسة أيضا. فإنه أمي عاش حياته في أمة لا عهد عليه عن ر ف فإنه ذلك بهذا وتحليل لا لها الحكم وإنما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن وحي من الله تعالى الذي خلق وإنما دراسة أيضا حياته أمة وحي وعلم أمي في أمية أخبر به خواصه من شيء أ ل ا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ف إ ذ ا ثبت الحديث سندا وجاء الخبر وحيا ممن أ ح ا ط بكل شيء علمه على لسان الصادق ا ل أ م ي ن صلى الله عليه وسلم وجب الحكم ب ص ح ة الحديث وكانت دعوى م ع ا ر ض ة العقل له قولا لحمته الخرص وسداه الرجم بالغيب فوجب اطراحها وبذلك حصحص الحق وزهق الباطل إ ن الباطل كان زهوقا وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س من ب د ى فقد جفا هل هو حديث وما مرتبته جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام لله على رسوله وآله وحده وصحبه وبعد جاء في كتاب كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق بهامش الجامع الصغير في الصفحة السابعة وجاء ا ل ت تقسيم س ي ن ي أي في م ل ج ز الثاني ل ب في ظ من ومن بدى اتبع جفى ا ل ص د غفل ر و الجامع ه ا الصغير ومعه كنوز الحقائق في الصفحة الثانية عشر بعد المئة في الجزء الثاني بلفظ من بدأ جفى فيه بلفظ جفى الثانية الثاني السيطي أيضا المئة الجزء رواه الإمام أحمد عن البرع ورمز له بأنه حسن وجاء له أحمد حسن من عن بأنه من عشر بعد ورمز بدى بدى ومن اتى ب ع الصيد غفل ومن أ ت أ ب و ا ب السلطان افتتن و أ ش ا ر إ ل ى أ ن ه أ خ ر ج ه الطبراني في الكبير عن ابن عباس ورمز له ب أ ن ه حسن وقال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني أبو موسى وهب وسلم وقال مرة سفيان ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حدثنا يحيا سفيان ابن عباس النبي الله سفيان إلا النبي الله صلى عليه أعلمه صلى عليه بن منبه مسدد حدثني عن عن عن عن عن مرة من سكن ا ل ب ا د ي ة جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أ ت ى السلطان افتتا سؤال ح صلح حديث الحلية صلح صلح الصغير صنفان الناس إلى آخره هل كلام السياطي الجامعة اللفظ الناس الناس جواب رواه ابن عباس وقد ذكره في الصغير بهذا اللفظ صنفان من الناس إذا من نعيم عن من آخره عمر ذكره هو أو أبو وقد في في ورمز إ ذ ا الناس العلماء ا فسد فسد ل م و أ ا ء و ر له ا ل س ي ا ط ي بالضعف ونقل المناوي في شرحه للجامع الصغير عن الحافظ العراقي أنه أ ن ضعيف وذكر و خ انه العلمة الشيخ ا الدين الألباني في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة ص ر سلسلة في ن أ م و ضعيف و لأن ف إسناده سؤال بن زياد وهو كذب قاله أحمد وابن معين ن زياد اليشكر قاله والذي محمد أحمد وهو كذب س ي بيده لاتموتن ك م ا تنامون ولا ت ب ع ث ن ك م ا تستيقظون أ ل ا و إ ن هل ا ا ج ن ة أ ب د ا أو ا ل ن ا ر أ ب د ا هل هو من كلام النبي صلى الله عليه و سلم و ما ح ك م م ر ت ب ت ه جواب لان ع ل م ل ه أ ص ل ا عن النبي صلى الله عليه و سلم و إ ن م ا يروى من كلام ق ص ب ن س ا ع د ة و ب ا ل ل ه ا ل ت و ف ي ق و صلى الله على نبينا محمد و آ ل ي ه و ص ح ب ه و سلم سؤال هل هذه ا ل أ ح ا د ي ث ص ح ي ح ة أ لا ف ل تدخل ا ل م ل ا ئ ك ة بيتا فيه كلب ولا ص و ر ة ب ا ء ملعون ملعون قيل من يا رسول الله قال ضارب الدف وسامع المزمار جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد حديث لا تدخل ا ل م ل ا ئ ك ة بيتا فيه كلب ولا ص و ر ة ص ح ي ضرب الضف لاعلان النكاح مشروع للنساء خ ا ص ة واستعمال المزامير والموسيقى ونحوها من آ ل ا ت ا له ل والاستماع إ ل ي ه ممنوع لما ورد من ا ل أ د ل ة الشرعيه ة في تحريم ذلك أما حديث ر أما ملعون ملعون ملعون ذلك إلى آ خ فلا التوفيق نعلم له أصلا وبالله التوفيق صلى وصحبه الله على وآله نبينا محمد و سؤال ل م س ما د ر ج ة حديث ص ل ا ة النهار مثنى مثنى جواب الحديث م لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله ل وحده وصحبه وبعد ح د ا رواه أ ح م د في مسنده و أ ب و داود والنسائي والترمذي وابن ماجه في سننهم عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى قال الهيثمي حديث صحيح رواه ت كلهم ثقات وقول الدار قطني ذكر, ذكر القطني ن من ممنوع لأنه ثقة يحتج ثقة انتهى ه وهو فهو وهم به كلامه ا الروايات البارقي وزيادة الثقة الدار ر مقبولة فقول مزيد مسلم يحتج على ثقة ذكر النهار مزيد على الروايات فهو وهم من البارقي هذا القول م ن ن و ع ل أ ن ه ث ق ة احتج به مسلم و ز ي ا د ة الثقه ة مقبولة ا ن ت ى ك ل ا مقبوله ه وبالله و ا ل ت ف ي وصل الله على ن ي ن ا محمد آ وصحبه وسلم سؤال بدأ الإسلام غريبة وسيعود غريبة فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول بدأ غريبا غريبا للغرباء الغرباء الله سؤال الإسلام قيل قال يا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 وأما زيادة قال ي ل من غ رسول ب ا أخرجها الإمام ء إلى ل آخره فقد أخرجه الإمام أحمد في أحمد م ن د ف ر ا عن عبد ل ه بن مسعود رضي الله عنه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ا ل إ س ل ا م ب د أ غريبا وسيعود غريبا كما ب د أ فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء قال النزاع من القبائل الجزء الأول الصفحة الثامنة والتسعون الثلاثمائة بعد و خ ر ج أ ي ض ا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده طوبى للغرباء فقيل من الغرباء يا رسول الله قال أ ن ا س صالحون في أ ن ا س سوء كثير من يعصيهم أ ك ث ر ممن ن يطيعهم الحديث في الجزء الثاني الصفحة السابعة والسبعين والمئة وأخرج أيضا عن عبد الرحمن عبد في وخرج عن بن سنة بالنون المفردة أنه المفردة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ب د أ ا ل إ س ل ا م غ ر ي ب ة ثم يعود غريبا كما ب د أ فطوبى للغرباء قيل يا رسول الله من الغرباء قال الذين يصلحون إ ذ ا فسد الناس الحديث وبهذا نعلم أن الحديث صحيح وبالله التوفيق الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال نعلم وصلى على وآله وسلم صحيح محمد وصحبه أن في ا ل ص ف ح ة ا ل س ا د س ة والتسعين بعد المائتين من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم م خ ا ل ف ة أ ص ح ا ب الجحيم حديث يقول ما ساء عمل أ م ه قط إ ل ا زخرفوا مساجدهم فما مدى ص ح ة هذا الحديث جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث رواه ابن ماجه لله على رسوله وآله وحده وصحبه وبعد عن, ابن عمر عن النبي ب ن عن عمر ا صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف ل أ ن في سنده جباره بن المفلس وهو ضعيف سؤال في نفس اقتضاء المستقيم في الصفحة حديث مسلم فيكون في ثقيف كذاب ومبير فكان الثقفي المستقيم المائتين حديث ومبير تشيع للحسين فيها وكان وكان مسلم الكتاب اقتضاء الصراط كذاب الكذاب المختار وكان تشيع علي الحسين وكان فيها الحجاج وكان فيه انحراف عن علي وشيعته وكان مبيرا ف م ن م ق ص و د ب أ ن ه كان مبيرا جواب المبير هو الذي يسفك الدماء ويعتدي على الناس ويظلمهم ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفي سؤال في مختصر صحيح مسلم تسعة وخمسين للحافظ المنذري رحمه الله في الصفحة الواحدة والثمانين بعد المائتين حديث برقم تسعة وخمسين بعد الألف في في صحيح حديث مختصر رحمه برقم بعد بعد عن زيد بن خالد الجهني أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ل ا أ خ ب ر ك م بخير الشهداء الذي ي أ ت ي بشهادته قبل أ ن ي س أ ل ه ا فكيف التوفيق بين هذا الحديث والحديث ا ل آ خ ر أ ن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون البخاري كاف باء ومذكور أ ي ض ا في مسلم والترمذي وابن ماجه ومسندي أحمد وموطئ مالك كما ش ي ر إلى ذلك ك ت احمد ب م ف ت ا كنز السنة جواب ت ح ل أ ح ا ي ث ذنب السبق إلى الشهادة إلى و ا ل م س الاستشهاد على المستخفين ا أدائها الشهادة الذين ر بأمر ر ع على ة إلى قبل لا ت ي ح و ن ا ل ولا يبالون لضعف ص د د ق فيها ي ه ن م وقلة خوفهم من ا ل ل ويحمل حديث الثناء على ه الشهادة حديث يؤدي من قبل أ ن ي س أ ل ه ا على من تعينت عليه ا ل ش ه ا د ة ف أ د ا ه ا قبل أ ن ي س أ ل ه ا إ ث ب ا ت ا للحق وخوفا من ضياعه لعدم من يشهد سواه وراجع في ذلك فتح الباري وفتح المجيد لمزيد الفائده ة و ب ا ل ل التوفيق الله نبينا سؤال حديثا الله الله لا وصلى على وآله وسلم رسول صلى عليه وسلم ولكني سمعت وصحبه أدري عن محمد هل هو وأريد صحيح أم كذب؟ وأريد أن أعرف كذب سالوا أ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ايكون المؤمن سرقه قال نعم قال ايكون زانيا قال نعم ايكون كاذبا قال لا لا لا وفي لفظ آ خ ر ايكون المؤمن بخيلا قال نعم ايكون جبانا قال نعم أ ك و ن كاذبا قال لا لا لا أ ف ي د و ن ا جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا الحديث رواه المنذري في باب الترغيب في الصدق والترهيب من الكذب من كتابه الترغيب والترهيب في الجزء الرابع بلفظ وعن صفوان ابن قال قيل يا رسول الله لله على رسوله وآله بلفظ سليم قيل رسول وحده وصحبه من من وبعد وعن في في في أ ي كون المؤمن ج ب ا ن ا قال نعم ق ي ل ل ه أ ي كون ا ل م ؤ م ن ب خ ي ل ه قال نعم ق ي ل ل ه أ ي كون ا ل م ؤ م ن ك ذ ا ب ا قال لا ر و ا ه مالك مرسل و هو كما قال ا ل م ن ذ ر ي حديث مرسل و ا ل مرسل من قسم ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة و ب ا ل ل ه ا ل ت و ف ي ق و ص ل الله على نبينا محمد و آ ل ه و ص ح ب ه و سلم سؤال أ ف ت و ن ا في ص ح ة هذا الحديث إ ن لله أ عبادا يفزع الناس إ ل ي ه م في ح و ا ئ د ه م وهم ا ل آ م ن و ن يوم القيامه ة جواب الحمد ل ل وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ذكر في الصغير أن رواه بحوائد أعبادة عن الله عنهما إن لله اختصهم السيطي الجامعة الصغير الطبرانية الكبير ابن الناس على بلظ عمر عن ذكر رضي في في أن إن يفزع الناس إ ل ي ه م اولئك ا ل آ م ن و ن من عذاب الله ورمز له برموز الحسن وذكر المناوي في فيض القدير أ ن لفظ ر و ا ي ة ط ب ر ا ن ي فيه خلقا خلقهم لحوائج الناس يدل بدلا عن عبادا اختصهم. وقال قال الهيثمي فيه شخص ضعفه ويجد بدلا عبادا وقال قال الجمهور الراوي ابن اختصهم طارق عن ضعفه عنه شخص لم أ ع ر ف و ب ق ي ة رجاله رجال الصحيح وهذا يدل على ضعف الحديث سندا وعلى فرض صحته يستفاد منه الحث على قضاء حوائج الناس من بذل مال وتعليم علم و إ ر ش ا د س ا ئ ر و إ غ ا ث ة م ل ه و و ف إ ن ملهوف ا يكون ذ ك من الأحياء لا من الأموات الأحياء لا ي و ف م ش ر ع الاستعانة ي بالأحياء ة ي العادية قضاء المصالح ودفع المكروه أخذا بالأسباب العادية مع التوكل على الله على مع ودفع و ل ي سؤال فيه دلالة على الفزع في وكشف إليهم بالله دلالة واللدوء على إلى الأموات إليهم في قضاء الحاجات وكشف الكربات للمصوص الدالة على أن ذلك شرك بالله تعالى قضاء أن شرك س عن مدى ص ح ة الاثرين الشائعين على أ ل س ن ه الناس أ ح د ه ما ما ينسب إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ن ه قال إ ث ر رجوعه من إ ح د ى غزواته رجعنا من الجهاد ا ل أ ص غ ر إ ل ى الجهاد ا ل أ ك ب ر والثاني ما ينسب إ ل ي ه كذلك من قوله من تعلم لغه قوم امن مكرهم جواب د ا ل أ ك ق د أ و ر د ه الغزالي في كتاب شرح عجائب القلوب من ا ل إ ح ي ا ء وفي باب بيان شواهد النقل من أ ر ب ا ب ا ل ب ض ا ي ا وشواهد ا ش ل ر ع على أ ن الطريق في م ع ا ل ج ة أ م ر ا ض القلوب ترك الشهوات وقال العراقي قال كتابه المغني الأسفار الأسفار ما الإحياء الأخبار رجعنا الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر حمل إلى عن تخريج في في في في حديث من من البيهقي في الزهد من حديث جابر وقال هذا إ س ن ا د فيه ضعف وقال المناوي في فيض القدير شرح الجامعه الصغير بعد أن أورد الحديث قال رواه أي عن جابر البيهقي أيضا في كتاب الزهد وهو مجلد لطيف وقال إسناده ضعيف واتبعه ابن كتابه عن ضعيف العراقي عن أورد الحديث الزهد مجلد إسناده الدر تسديد أن أي أيضا انتهى ونقل المنثور أنه رواه وهو وقال القوس القوس حجر قال السيطي قال لطيف في في في في كلامه على هذا الحديث هو مشهور على ا ل أ ل س ن ة وهو من كلام إ ب ر ا ه ي م بن أ ب ي عبله في الكنى ل ل ن س ا ي حديث فيما انتهى وأما حديث من مكرهم نجده عليه تعلم لغة قوم آمن مكرهم فلم نجده فيما عليه من كتب أهل ولعله قول بعض السلف به و أ م ا ما يقتضيه من الترغيب في تعلم اللغات ا ل أ ج ن ب ي ة ف إ ن ه مشروع عند ا ل ح ا ج ة فقد ثبت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر زيد بن ثابت أ ن يتعلم لسان اليهود ليكون و ا س ط ة م أ م و ن ة م و ث و ق ة بينه وبين اليهود في نقل كلامه إ ل ي ه م وكلامهم إليه و ب اليه ل ل ه ا ت و ف ق وصلى ل ل ا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال نبينا وصحبه محمد يرجى بيان من قائل هذه ا ل ع ب ا ر ة فيه مدرسون يقولون حديث شريف واخرون يقولون قول أ ح د ا ل ص ح ا ب ة علموا أ و ل ا د ك م ا ل ر م ا ي ة و ا ل س ب ا ح ة وركوب الخيل فامل أ ن ترسل لنا الجواب الصحيح وبسند صحيح وجزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الله خيرا الحمد لله على الحديث رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ علموا أ ب ن ا ء ك م السباحه والرمي و ا ل م ر أ ة المغزل ورواه ه عن عن الله عليه وسلم بلفظ علموا بنيكم الرمي فإنه سنده الله البيلمي الفردوس جابر النبي علموا الرمي نكاية العدو صلى وسلم بلفظ بنيكم عبد الله بن في وفي مسند عن عن عبيدة د ر و أ الذهبي في الضعفاء وقال ضعيف ووثقه غير واحد وفيه أ ي ض ا منذر بن زياد قال فيه الدار قطني متروك ورواه ابن منده في ا ل م ع ر ف ة و أ ب و موسى في الذيل والديلمي في مسند الفردوس عن بكر بن عبد الله بن الربيع ا ل أ ن ص ا ر ي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ علموا أ ب ن ا ئ ك م ا ل س ب ا ح ة و ا ل ر م ا ي ة ونعم ل ه ا ل م ر أ ة في بيتها المغزل و إ ذ ا دعاك أ ب و ا ك ف أ ج ب أ م ك وفي سنده سليم بن عمرو ا ل أ ن ص ا ر ي قال الذهبي في الميزان ر و ى عنه علي بن عياش خبرا باطلا وساق هذا الحديث لكن تعلم ا ل ر م ا ي ة جاء فيه أ ح ا د ي ث ص ح ي ح ة تدل على شرعيته ي و قوله لهم تعالى وأعدوا لهم ما من قوة الآية وبالله و وصلى ل ا على نبينا محمد وآله وصحبه و سؤال ل م س ما مدى ص ح ة الحديث أ ب غ ض الحلال إ ل ى الله الطلاق ل أ ن هناك من ي ض ع ف ويقول إ ن ه مرسل وكذلك متنه يقولون هل يبغض الله شيئا ويحله فإن الله لا مكره له جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه لا الحمد والصلاة والسلام على يبغض شيئا جواب وبعض فإن جاء في مختصر السنن في لأبي مختصر د وفي د دثار عن عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله عز بن ابن النبي المنذري محارب وسلم ماجه والمشهور الحلال الله الله قال الله الطلاق ابن رضي وأخرجه أبغض صلى إلى وجل ه ا ل م روايه س ل ه و و غريب ق ل ل ا ب ق ي وفي رواية ابن أبي شيبة ابن عن عبد ع بن الله محارب ر أراه موصولا ولا ي ف وفي ظ ه و ر ي ة عن م ح ا ا بن دثار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ ح ل شيئا أ ب غ ض إ ل ي ه من الطلاق وهذا مرسل قال ابن القيم وقد روى الدار قطني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أ ح ل الله شيئا أ ب غ ض إ ل ي ه من الطلاق وفيه حميد بن مالك وهو ضعيف ونقل المناوي في فيض القدير أ ن ابن حجر قال ورجح أ ب و حاتم والدار قطني ا ل إ ر س ا ل في حديث أ ب غ ض الحلال إ ل ى الله الطلاق و أ و ر د ه ابن الجوزي في العلل بسند أ ب ي داود وابن ماجه وضاعفه بعبيد الله الوصافي وقال يحيى الذي أ ع ل ه به ابن الجوزي وبذلك ي ط ض ح لك ص ح ة الحديث المتصله لا مرسله و ي ق و ل المرسل حينئذ مؤيدا للمتصل لا قادحا فيه أ م ا متنه فليس فيه ن ك ا ر ة ل أ ن ه ليس في إ ح ل ا ل الطلاق و بغضه تنافي ل أ ن الله سبحانه حكيم عليم أحله للعباد عند حاجتهم الحاجة للعباد إليه لهم إليه وكرهه عند عند عدم الحاجة إليه. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى م س ا ا ج د ه وأبغض ا ل ب ل ل ا د إ ى الله أسواقها خرجه الإمام مسلم خرجه في صحيحه وبالله التوفيق وصلى التوفيق نبينا وبالله الله على م ح وصحبه م د وآله و س ل سؤال م ح د ي ث ق اربعين ل س وسلم و ل الله صلى الله عليه وسلم من صلى في من مفجد أ ر ص ل ا ة دون أ ن يفوته فرض غفر الله له ما اثنان له ذنبه تقدم من ذنبه. اثنان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في م س ج د أ ر ب ع ي ن يوما دون أ ن يفوته فرض يخرج من ذنوبه كما ولدته أ م ه هل نص الحديثين صحيح جواب فضلا اقلب الشريط ل ت ت ا ب ع جواب هذا السؤال